هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذًا قَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذٰهَبُونَ نَتْبَعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا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 وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً سَأَخُذُونَهَا فَعَدَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةٌ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 هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء محل نات لم تعلمو ان تطؤم فتصيبكم منهم معره بغير علم ليودخين الله في رحمتي من يشاء لو تزينون عذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما إذ دعَنَ الَّذين كفَروا في قلوبِهم الحمِيَّة حمِيَّة الجاهليَّة فَأنزَلَ اللَّه سكِينَتَه عَلَى رَسولِهِ فَأنزَلَ اللَّه سكِينَتَه عَلَى رَسولِهِ وَعَلَى الْمُؤمِنِينَ وَأَلزَمَهُم كَلِمَة التَّقْوَى وَكَانوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا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 وَنَجْعَلُ الكفار رحماء بينهم تراهم وَجْهَهُ إِلَيْكَ يبتغون صَلَاتِهِ من الله ورضوانا الْكِتَابَ في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة وَمَثَلُهُمْ فِي إِنْجِيلِكَ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ يَغِيظُ بِهِمُ الْكُفَّارَ